إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 وَدْخُلُوها بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود لَهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروب إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن آلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار